فتتأكد أن عسل أصلي إذا أردت أن تشتريه لنفسك لكن لو أردت أن تبيع تجد أن بعض الناس ربما يبيعوا الشيء ويقول هذا من إنتاج البلد الفلاني وجودته كذا وهو من إنتاج بلد آخر أحيانا أو يضعه في علب تخص بلدا آخر أو ربما أحيانا بعض الملبوسات إذا أراد أن يشتري لنفسه تأكد أن هذا اللباس فعلا مصنوع من قط أصلي أو من كذا ثم إذا أراد أن يبيع على الناس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 الطاولة يغطي على الكأس الذي يتراكم الغبار بعضه على بعض إذا ترك وقتا طويلا كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هؤلاء في يوم القيامة يعاقبهم الله تعالى أل لا ينظروا إليه جل وعلا والله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سالله يجعلنا وياكم من يرون ربهم يوم القيامة ناضره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 العقوبة على من يعني يأكل أموال الناس بالباطل او يتلاعب بالميزان يتلاعب بالبيع والشراء بعض الناس يبيعك احيانا الكيس الذي فيه مثلا الطحين أو, أو أنواع الدقيق أو الذرة أو غير ذلك ويكتب عليه مثلا ألف جرام يعني كيلو لكنك لو تأخذه وتزين في الميزان وجدت تسعمائة جرام وثممائة جرام هذا أيضا وينه للمطففين هذا نوع من الغش على الآخرين كن دقيقا في ذلك يبيع كيس الرز مثلا مكتوب عليه عشرة كيلو وإذا وزنته وجدته تسعة كيلو ونصف مثلا أو تسعة كيلو ومائتين جرام ويل للمطففين ينبغي على التاجر أن يدقق فيما يبيعه ويشتريه ويكون صادقا مع الآخرين ذكر الله تعالى بعد ذلك أحوال الناس يوم القيامة وقال الله جل وعلا بعده قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتاب الأبرار ما تكتب فيه صحفهم أعمالهم هذه تحفظ في مكان عالي مطهر مكرم لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون مقربون الملائكة المقربون الأنبياء يطلعون على هذه الأعمال الصالحة إذا صلى المؤمن عرفت الملائكة أن هذا صلى وأحبته وأثنت عليه وأعجبت به إذا صام إذا تصدق إذا أحسن إلى الناس إذا عمل عمرا صالحا تعجب الملائكة به وتثني عليه وتشكره فقال الله جل وعلا يشهده المقربون ثم قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم يوم القيامة وهم في الدنيا أيضا في نعيم من راحة راح نفسية في قلوبهم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني الوجه مسفر ونظر وبيضه الله تعالى وأناره وحسنه قال تعرف في وجوه نظرة النعيم يسكون من رحيق مختوم ختامه مسك يعني هذه أنواع الشراب يوم القيامة من أطيب الشراب والرحيق الخالص من الشراب الحسن قال من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ما هي تسنيم عين يشرب بها المقربون هذه نوع من العين. كما قال الله تعالى مثلا ان اعطيناك الكوثر نهر في الجنه مثلا سمى الله تعالى بعض انواع الانهار وبعض انواع العيون التي تنبع في الجنة في عين اسمها تسنيم ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ثم قال الله تعالى ان الذين اجرموا كانوا هذا في يوم القيامة المجرمون في عذابهم والمؤمنون على الآراء كي فيقول الله تعالى عن هؤلاء المجرمين: أحوالهم في الدنيا كيف كانت؟ إن الذين اجرموا كانوا من الذين آمن ويضحكون. يراه ذاهبا إلى المسجد، وهذا ذاهب إلى المرق من المؤمن. يراه ذاهبا إلى درس تفسير، وهو ذاهب إلى مثلا كذا وكذا من المعصيه المعصية. يضحك هذا الفاجر ويضحك من المؤمن مسكين شوف أين يذهب اين يطلب العلم يذهب يصلي يذهب يصلي التراويح يحمل هذا الشيخ معه إلى كذا وكذا لماذا لا يرميه في دار المسنين أو دار العجزة أو غير ذلك يعني يضحكون كيف أنت مضيع حياتك تتصدق وتعمل وتعمل استمتع بمالك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون انظر شوف كيف مشيته، وانظر إلى شكله وانظر كيف يفعل وانظر إلى يتغامزون وإذا انقلبوا إلى اهلهم انقلبوا فكهين يرجع هو مبسوط اليوم رأيت لواحد يدخل المسجد شكله كذا اليوم رأيت شخص والله مثلا يفعل كذا من الطاعات وشكله كذا وإذا انقلبوا إلى أهله منقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء يضالون هذا متشدد هذا معطي نفسه يعني أكثر من, من حجمها هذا ما يأخذ الدين بأسلوب غير صحيح هذا مشدد على نفسه هذا وكذا وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى من انقلبوا فكه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون يا أخي لا تأخذ الدين بهذا قال الله وما أرسل عليهم حافظين أنت لست مسؤولا عن دينه هو يتمسك بدينه كما, كما دل عليه الكتاب والسنة وكما يعني عرفه من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنت المفرد أنت رست حفيظا عليه تحكم عليه متشدد وغير متشدد قال وإذا رأوهم قالوا, قالوا إن هؤلاء يضلون وما رسلوا عليهم حاسرين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد جعلنا وياكم باركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته